كأحد خصائص الأمة وتناولنا أيضا الموضوع الأخلاقية والعالمية ثم عرجنا بعد ذلك إلى, موضوع إلى خصيصة التوحيد والوحدة وتطرقنا في الحلقة الماضية إلى خصيصة من أهم خصائص الأمة ألا وهي الدعوة والهداية وقد تألق فيها فضيلة الدكتور بما أشار وتحدث في الحلقة الماضية نحن اليوم بصدد أن نستفيض قليلا في هذا الموضوع تحديداً خصيصة الدعوة والهداية دكتورنا العزيز أهلا بك في هذه الحلقة يا مرحبا أبا محمد هياك الله نتواصل معا في هذه الحلقات وفي هذه السلسلة الجميلة التي يعني فيها الكثير من الإضافة والكثير من النفع إن شاء الله تكلمنا في الحلقة الماضية عن دور العلماء تحديدا وكثير من الناس قد يعتقد أن دور الأمر بالمعروف ودور النهي عن المنكر يكاد يكون مقتصر على العلماء ولعل هذا فيه شيء من تعطيل مؤسسات الأمة وأطيافها المتعددة وأدوارها المختلفة عن ممارسة هذا الدور دور الدعوة دور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نحتاج أن نستفيد قليلا في هذه الجزئية إذا تكرمتم حياكم الله أولا هذا سؤال مهم وأثير خلاف قديم في تفسير قوله تعالى ولتكن منكم أمة هل من هنا للتبعيد بعض الأمة هي التي تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر أم أنها للبيان بمعنى أن وظيفة الأمر بالمعروف تنهى عن المنكر على كل فرض في الأمة كل بحسبه ما يجب على العالم أكثر مما يجب على العامي، ولكن بلغوا عني ولو آية نظر الله امرأة سمع مقالة فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أو عام سامع وربح من فقه ليس بفقه ورب من فقه إلى من هو أفقه من وبالتالي بهذا المعنى لأن هناك من العلم ما لا يعذر أحد بجهالته العلم بالضروريات بحقائق الإسلام الكبرى أركان الإيمان الستة فرائض الأركان الإيمان الستة أركان الإسلام الخمسة العلم بضروريات الإسلام كفضيلة الصدق والأمانة والوفاء بالعهود والقيم ونحو ذلك يعلمها كل مسلم له أدنى حظ من المعرفة والثقافة والعلم وبالتالي يشارك كل إنسان في هذا الجانب بحسب وسعه والصطاعته ومعارفه وعلومه ويزيد حجم التكليف بحسب ما أتيح للإنسان من مقدرات علمية أو عملية ف ف ف فالأمة بهذا المعنى تشترك في وظيفة الأمر بالمعروف عن المكر وبالتالي نحن نبهنا في الحلقة الماضية إلى الدور الذي ينهض به العالم لما له من الخطورة والتأثير ولكن ليس وحده اليوم مؤسسات كثيرة تنهض بواجب الأمر بالمعروف أنها عن المنكر المنظمات الحقوقية التي تعنى بحقوق الإنسان سواء حقوق الحقوق المادية أو الحقوق المعنوية وتتصدى لمجابهة الحيف والتسلط على هذه الحقوق سواء كان ذلك من أنظمة أو حكومات أو من مجتمع دولي أو من عصابات ونحو ذلك هذا لون من ألوان الأمر بالمعروف أنه عن منكر الجمعيات التي تقوم وفي هذا اتحاد المحامين الذي قد يكون قطريا وقد يكون على مستوى الأمة العربية على مستوى الأمة الإسلامية وعلى المستوى الإنسان العالمي في منظمات تعنى بالبيئة وإصحاحها هذا أيضا لون من الإصلاح وإزالة الفساد جميل. عنها العالم اليوم يعاني من ثقب الأوزون يعاني من الارتفاع في ثاني وسيد الكربون يعاني من الاحتباس الحراري يعاني من التلوث الإشعاعي والنووي والذري يعاني من الآثار المدمرة للبيئة لأن الحضارة الغربية تعاملت معها بمنطقة الهيمنة والغلبة وليس بمنطقة التسخير الهدي القرآني في هذا الباب ولذلك نحن أمرنا ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها فالدعوة إلى إصلاح البيئة وإصحيحها لهم من أمر المعروف والنهى عن المنكر نوع من صيانتها نوع من الاستخدام الأمثل لمواردها والحسن التوظيف لها هذا جانب من الجوانب اليوم إدارة المرور حينما تحافظ على حرك على ضبط المرور من خلال المخالفات المخالفات تؤدي إلى إضرار بالمجتمع لا وبحياة الناس لا فهي تحافظ على واحدة من المقاصد الضرورية التي دل الاستقرار على أن الشريعة جاءت لرعايتها مقصد حفظ النفس فهي, فهي تقوم بالاحتساب بالأمر بالمعروف في هذا الجانب الذين يقومون على مؤسسات الـ الـ المقاييس والمكاييل ضبط المكاييل والموازين ومدى صلاحية المطعوم والمأكول والمشروب مم. الذي في الأسواق حماية المستهلة حماية المستهلة مم. هذا لون من ألوان الأمر بالمعروف أنه عن المنكر الرعاية الصحية والتوعية الصحية والثقافة الصحية هذا أيضا لون من ممارسة الأمر بالمعروف أنه حتى يظل جسد الإنسان جسدا معافا صحيحا ليس فيه علل هذا باب من الأبواب التي تمارسها الـ الـ ولذلك وظائف البرلمان هيئة رقابية وهيئة تشريعية تحاسب الجهاز التنفيذي وهذا من باب رقابة الدولة على الدولة الدولة من خلال مؤسسة الجهاز الرقابي والتشريعي على الجهاز التنفيذي يمارس عليه سلطة الاحتساب يقوم أداءه وقد يسحب منه صوت الثقة وقد يعرضه الاستجواب وكل ذلك من أدوات الال المساءلة وأدوات تحقيق للشفافية وأدوات الرقابة تتمارسها الدولة على الدولة المراجع القانوني المراجعة العام الذي يراجع التقرير المالي لأداء الوزارات ويكشف حجم الاختلاسات في في في في الدولة من المؤسسات الحكومية أيضا يمارس لونا من ألوان الحسبة ااا والأمر بالمعروف النهي عن المنكر تسمى هيات محاسبة أو حتى محاسبة لجنة النصوص الفنية في الفنون لما واحد يريد أن يقدم قصيدة فهناك لجنة النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع المرأة التي تغني أو تنشد تقول وفينا نبي يعلم ما في غدي قال دعي هذا وقولي الذي كنت تقولين يعني هذه أشبه لجنة بتقييم النص الشعري هل يصلح للأداء هل يصلح لأن يقدم أم لا فهذا أيضا لون من ألوان الاحتساب عمر رضي الله عنها عنه ولى الشفاء بنت عبد الله القراشية العدوية والي على أمر السوق محتسبة تضبط المكاييل والموازين حتى لا يقع فيها غش أو خداع أو تضليل أو كذب على الناس إذا اليوم وظيفة الحسبة أو الأمر بالمعروف أنها ممكن تخللت وظائف المجتمع بجد في الإعلام نحتاج إلى هذه الوظيفة حتى نفلتر ما يمكن أن نقدم للناس فلا فلا نقدم ما يخشى يخدش الحياة ولا يدعو إلى فجور ولا رذيلة ولا كذا نريد نقدم فنا يسمو بالقيم ولا يهبط بها هذا يحتاج إلى لون من ألوان يقدمه أهل الاختصاص المعاملات الاقتصادية هنالك ما يوجد ما يسمى بهيئات الرقابة الشرعية هي أيضا تقوم بأدوات الحسبة على المعاملات المصرفية التي تقوم بها شركات الشركات التأمين ودور المال والمصارف هذا لون من ال من ألوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نمارسه من خلال حركة مؤسسية مجتمعية يتضافر عليها كل أطياف المجتمع كلنا في مجاله النقابات التي تقوم الآن تطالب بحقوق العاملين, العاملين المنتسبين إليها فهي تطلب الحق الذي لها وتؤدي الواجب الذي عليها وتحاول أن تقوي صوتها ما يعبر عنه الناس اليوم من وسائل الضغط وسائل ضغط الرأي العام عبر المسيرات الاعتصامات الإضرابات التي تقرها القوانين وتقرها الدساتير وتمارس بطريقة سلمية تحافظ على السلم العام ولا تتجاوز الخطوط الحمراء ولا تجنح للعنف ولا تخرب المنشآت ولا الممتلكات العامة هذا لون أيضا من ألوان الاحتساب تمارسه الأمة كضغط على الحاكم ليحقق الإصلاح إذا ال نحن نريد اليوم وظيفة الأمر بالمعروف النهي عن المنكر وظيفة مجتمعية يقوم بها المجتمع بكل وظائفه كل بحسب وسعه وكل بحسب طاقته وكل في حسب الدائرة التي تهيأت له فيها ظروف الاختصاص دكتور يعني كم هو جميل أن تتوسع دائرة الأمر بالمعروف النهي عن المنكر بحيث ألا تنحصر فقط على العلماء إنما تشارك الأمة بأطيافها بمؤسساتها في ممارسة الدعوة وممارسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نأخذ فاصل ثم نواصل كونوا معنا <تصفيق> عدنا إليكم مشاهدين الكرام مع فضيلة العلامة الشيخ الدكتور عصام البشير ونحن نتكلم ونتحدث عن موضوع خصائص الأمة وقد تناولنا في هذه الحلقة موضوع الدعوة والهداية كأحد خصائص هذه الأمة دكتورنا الكريم هناك من يريد أن يتحدث عن دعوة غير المسلم وكما أريد أيضا أن تضيف لنا في هذه الحلقة دور المرأة في قضية الأمر المعروف والنهي عن المنكر وأيضا في المقابل علاقة الأم المعروف والنهي عن المنكر مع غير المسلم ونحن اليوم في مجتمع مفتوح يحتاج منا إلى أن نجلي يعني هذه العلاقة كما بينا أن الأمر بالمعروف أن عن المنكر ليس خاصا بطبقة العلماء وأن يتعين عليهم صحيح أكثر مما يتعين على غيرهم لكنها وظيفة مجتمعية للأمة فكذلك المرأة ليس هي وظيفة, وظيفة ذكورية الله تعالى يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر إذن المؤمنون والمؤمنات هذه الوظيفة وقد قامت بها المرأة خير قيام التشريع الرباني كله موجه في خطابه إلى الجنسين تكليفا واحدا إلا ما استثنته طبيعة الوظيفة الفطرية الخاصة بالمرأة لكن الأصل التكليف هو واحد في مناطق الاستخلاف وفي التكليف الشرعي ولذلك المرأة كانت حاضرة, حاضرة في, في تعلم العلم حاضر أنا وافدة النساء إليك في التعبير عن حقوق المرأة والسؤال عنها ومعرفة الأحكام الشرعية المتصلة بها حاضر في برلمان التشاور الذي ينعقد ليس لك ذلك يا عمر أصابت امرأة وأخطأ عمر في النصيحة التي تبذلها لولي الأمر لتذكره بحق الأمة عليه وبأهمية أمانة التكليف لقد عهدتك تسمى عميرا تصارع الأولاد في سوق عكاظ، فلم تلبث الأيام أن ذهبت حتى سميت أمير المؤمنين فاتق الله يا عمر واحفظ محمدا في رعيته واعلم أن من خاف الموت خشي الفوت يقول لها رجل لقد اكترأت وتطاولت على أمير المؤمنين يا هذا سكت أما علمت هذه هذه التي سمع الله شكوها من فوق سبع سماوات فعمر أحرى أن يسمع كلامها والسيدة عائشة عبرت عن موقفها رضي الله عنها في موقعات الجمل برأيها سواء كان هذا هذا الاجتهاد صائبا أو خاطئا هذا أمر آخر ولكنها مارست هذا الحق فالامه كانت حاضرة المرأة كانت حاضرة في العلم والتعلم والأمر بالمعروف النهى عن المنكر وفي الدعوة وفي الهداية وفي التبليغ وصانت هذه الرسالة جنبا إلى جنب إلى الرجل واذكر في تاريخ بغداد كيف ترجم يمكن حوالي خمسة ألف من النساء في مختلف وظائف الحياة وما لعبنا من الدور بل كثير من شيوخ الإسلام الكبار مثل البخاري ومسلم والنووي ابن تيمية والحافظ ابن حجر شيوخهم من النساء بل إن الحديث النبوي أكثر ما وجد إنما وجد عن عمر بن تعبد الرحمن الأنصارية قال ابن شهاب الزهري وجدته وجدتها بحرا لا ينزح حينما كان يجمع ما تفرق من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أم الدرداء كانت فقيها سيد عائشة من الستة الذين انتهت إليهم إمامة العلم في المدينة كانت عالمة بأنساء العرب وأشعارهم وبطب العرب ورغم و... و... واستدراكاتها على الصحابة الإجابة لإرادة ما استدركته عائشة على الصحابة في كثير من الأحاريث وهكذا التاريخ البخاري النسخة المعتمدة نسخة كريمة أم الخير ونسخة مسلم فاطمة السمرقندية هذا كله تاريخ بل التاريخ يحدثنا عن أن العلماء الذين تصدوا حسبة وأمرا عن نهى عن منكر عن الوضع على الوضاعين الذين ترأوا الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله تعالى شرف المرأة المسلمة التي لم تضع حديثا واحدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح. هذه من مفاخر المرأة ومآثرها صحيح. أنها لم تضع حديثا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمرأة كانت حاضرة في حركة التاريخ وذكرنا أن عمر ول الشفاء بنت عبد الله القراشية العدوية والي على أمر السوق محتسبة والمؤرخون يذكرون امرأة أخرى فهذا كله يؤكد أن المؤمنين والمؤمنات ينهضون جميعا بهذا الواجب التكليفي الشرعي كل في ميدانه وفي وكل في اختصاصه والأصل هو تحقيق الشراكة الشراكة المجتمعية كما يشترك الليل والنهار في جنس الزمن يشترك المرأة والرجل في جنس الإنسان ولكل منهما يتشاركان ولا يتناقضان فهي حاضرة في كل هذا إذن هو مقام الولاية التي تشارك فيها الرجل والمرأة في فريضة الأمر المعروف والنهي عن المنكر يبقى لنا دكتورنا العزيز هو الحديث عن العلاقة مع غير المسلم كيف تكون ممارسة الأمر المعروف والدعوة والهداية لغير المسلم هنا يعني وقفات الوقف الأولى إنه هنالك فرق بين أن أن أبغض كفر الكافر وبين أن أحقد على ذوات الناس أنا أبغض كفر الكافر ولكني أرجو له الهداية لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون هذه مسألة مهمة مثل ما أنت تبغض معصية العاصي وترجو له الهداية ومفهوم استعلاء الإيمان ليس تعالي على الناس يعني أن يكون المسلم ذا عزة بدينه ولكن خفيض الجناح متواضع يبذل الكلمة في غير استعلاء هذه واحدة هذه ثانية الأمر الثالث هناك خطأ يقع فيه كثير من خطباء المساجد والأئمة حينما يتوجهون بالدعاء على غير المسلمين في نهاية خطبة الجمعة ويشملون بالدعاء على غير المسلمين دون تمييز بين مسالم أو مهادن أو معاهد أو محالف أو معاقب وبين محارب ويسوقون الدعاء على هؤلاء سوقا واحدا وهذا من الاعتداء في الدعاء وبعضهم يسوق حديث اللهم أحصهم عددا واختلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا هذا يحتاج إلى وقف التأمر الوقف الأولى أن هذا وهذه واقعة عين الله عموم لها قصة خبيب بن عدي وقد أسرته قريش بضعت من لحمه ودمه أوثقته إلى شجرة قالت له أتحب أن يكون محمد في مكانك قال والله لا أحب أن تكون معي عافية الدنيا ونعيمها ويصاب رسول الله بشوكة <تصفيق> ثم قال اللهم بلغ رسولنا ما يصنع هؤلاء القوم بنا اللهم أحصهم عددا واغتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا أن نسوق هذا الحديث على الدعوة على غير المسلمين على عمومهم أن يحصهم الله عدد يقتلهم بددا ولا يغادر منهم أحد من ندعو إذا أبيد جميع من هؤلاء على سطح الأرض بمن نتوجه بالدعوة والهداية والله تعالى قضى في مشيئته التي لا راد لها ولا معقب عليها أنه سيبقى في هذه الأرض مؤمن وكافر وأن الساعة تقوم على شرار الخلق إذن فأنا حينما أتوجه آه آه بالدعاء آه إنما على الظالم المعتدي لا أدعو على أهل دين لمجرد دينهم ولا على أهل بلد بالجملة لمجرد انتمائهم لهذا البلد ولكن الدعاء إنما يتوجه بصفة الظلم والعدوان كما قال الله تعالى ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون وكانوا يعتدون فأنا أقول اللهم عليك باليهود الغاصبين المعتدين الظالمين الذين احتلوا الأرض وانتهكوا المقدسات وكذا وكذا وكذا فهذه مسألة مهمة حتى لا نعمم مسألة الدعاء على غير المسلمين فنفرق هناك الذم من آذى لي ذميا فأنا خصمه يوم القيامة هناك المسالم هناك المعاهد الذي بيننا وبينه عهد وهناك المعتدي المعتدي رد عدوانه ولكن المسالم غير ذلك ثم هناك ليس معنا ثم الدعوة تكون أشار الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن الحكمة والموعظة الحسنة للمؤمن والمجادلة بالتي هي أحسن لغير المؤمن فينبغي أن يكون خطاب الهداية والدعوة يشتمل على أن يكون خطابا يقنع العقل ويشبع العاطفة العقل بالحجج العقلية منطقية وهنا ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم فنتخير العبارة الجيدة والحجة الدامغة والبرهان والدليل حتى يقع تقع الهداية والدعوة في نفسه موقعا حسنا وهذا يقتضي أن نتخير ظرف الزمان وظرف المكان والحالة ونتخير لغة الخطاب وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه فنخاطب أهل كل قوم بلغتهم وما يفهمونها هذا كله من تمام أساليب الدعوة والهداية المعاصرة ولأننا لا نكره الناس على الحق والإيمان به إكراها وإنما نبسط لهم هذه الحقائق أنا أريد أن أختم بقضية واحدة لعل الزمن قد ولكن أرجو أن يتسع لها بعض إخواننا أيضا لا يراعون طبيعة الزمان أحد الإخوان الذين ذهبوا مهاجرا كان مضطهضا في بلده وذهب مهاجرا إلى بلد غير مسلم في أوروبا في إيطاليا فهو يريد أن يدعوهم وأن يهديهم وقد حصل على الإقامة وعلى الضمان الاجتماعي والمساعدات له ولأسرته فجاء ليبشر أهل إيطاليا بحديث فتح روما. وهذا قلت له هذا ليس من اللياقة وحسن الأدب أن تخاطب هؤلاء الناس بهذا فأنت تمهد لهم الممهدات التي تقع في نفسهم موقعا حسنا ولعل المقصود بفتح روما هنا ليس الفتح بالسيف إنما هو الفتح الحضاري فتح العقول بالفكر وفتح القلوب بالهداية إذا ما أحسن المسلمون عرض إسلامهم وجسد المسلمون أيضا هذا الدين قدوة صالحة بين الناس فآذى أعظم فتح للعل... للقلوب والعقول وهو الفتح السلمي الذي أصله النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية لم يشهر فيه سيف ولم ترق فيه قطر الدم وسئل أفتح هو؟ قال والذي نفس محمد بيده إنه لفتح وكان مقدمة بين يدي الفتح الأعظم إن فتحنا لك فتحا مبينا وما أحوج أمة الدعوة والهداية أن تقدم اليوم هذا الفتح الحضاري فتح العقول بالفكر وفتح القلوب بالهداية كل الشكر لك على هذه الاستفادة في خصيصة الدعوة والهداية كونوا معنا في الحلقات القادمة لنواصل الحديث عن خصائص الأمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته